سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا هنا مالك يقول هل للمحرم ان يحتش لدابته وفرق بين ان تأكل الدابة بفمها وترعى في الارض وبين ان يحتش هو بيده ويلقي اليها فعند مالك وعند الجمهور لا مانع أن الدواب ترعى من حشيش الحرم ومن نباته وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أحدا يدخل الحرم فيربط فم الدابة لئلا تأكل فهذا بإجماع المسلمين أن للدابه أن ترعى في مراعي الحرم ولكن حينما تاكل هي بفمها وتأكل تلك بفمها تمسك عن الأكل حينما تشبع ولكن حينما تحتش أنت بيدك هل تحتش على مقدار ما تأكل هي أو تدخر لها ربما تدخر لها والشيء الذي ادخرته أنت قد يحتاجه غيرك فيكون هنا نوع استئثار ومن هنا منع مالك رحمه الله أن يحتش الإنسان لدابة لا تبغاها تأكل خليها تأكل بنفسها حتى إذا اكتفت تركت وتجي غيرها وتأخذ وتكتف أما أنت احتش أنت فلا هذا ما يتعلق بهذا الأثر الأخير وبالله تعالى التوفيق.